فأعرضو فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأثل وشئ وأثل وشئ من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفرو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 فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلْمُ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّهُمْ مَزَّقٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيات لِكُلِّ صَبَّارٍ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 شرك وما له منهم من ظهير